وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله ان يوم الجمعه هو يوم عيد بالنسبه لاهل الاسلام فلا بد ان نستشعر هذا الامر يوم كرم الله وعز وجل به هذه الامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم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 والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق فيوم الجمعة أيها الاحبه هو يوم عيد ويوم عبادة ويوم اجتماع المسلمين للعبادة حيث قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمرنا أيها الأحبة أمرنا أن نسعى في هذا اليوم العظيم إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل وإلى المساجد أمرنا أن نسعى إلى المساجد لماذا أيها الأحبة لنعمل على تحقيق ذلك الهدف الأسمى وهو اجتماع شمل الإسلام والمسلمين ليحصل بينهم التعاون على البر والتقوى يقول ابن القيم رحمة الله عليه فيوم الجمعة يوم عبادة وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان فيوم الجمعة من الأيام الفاضلة التي فرط فيها كثير من الناس فرط فيها كثير من المسلمين وانشغلوا عنها بامور الدنيا مع انهم يعرفون جيدا يدركون جيدا ان هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضه ويدركون جيدا ان الحياه قصيره وان طالت ويدركون جيدا ان فرحه الدنيا زائله ذاهبه وإن عمر الإنسان فيها مئة عام ويدركون جيدا أن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة لا تقوم القيامة إلا في يوم الجمعة فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في يوم الجمعة من الأمور العظام وماذا سيقع في يوم الجمعة مستقبلا ليتأهب الإنسان فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله عز وجل ودفع نقمته وفيه أيها الأحبة والكثير يغفل عن هذه المسألة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه يقول ابن القيم رحمه الله عليه بعد أن ذكر الخلاف القائم بين أهل العلم في تعيين هذه الساعة قال القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة أي هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء تكون أو تبدأ من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر ثم قال بعد ذلك وهذا أرجح القولين أي هذا هو أصح القولين أنها تكون بعد صلاة العصر فليجتهد كل واحد منا بعد صلاة العصر من يوم الجمعة بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لعله يتقبل منا أيها الأحبة والصدقة في هذا اليوم ونحن دائما نحث على أمر الصدق والإنفاق في سبيل الله عز وجل الصدقة في هذا اليوم خير من الصدقة في غيره من الأيام يقول ابن القيم رحمة الله عليه والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر الأيام كالصدقة في رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور الصدقة فيه بالنسبة إلى سائر الأيام كالصدقة في رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور فيا ايها المسلم أسألك بالله عليك كم من جمعة مرت عليك مرور الكرام وأنت لم تلقي لها بالا إنه لمن المحزن حقا ما نراه من المسلمين في عدم مبالاتهم بهذا اليوم العظيم يوم يستحب فيه الاغتسال يستحب فيه التزين يستحب فيه التطيب، يستحب فيه التبكير إلى صلاة الجمعة وهذه مسألة أريد أن أقف عندها يستحب في هذا اليوم التبكير إلى صلاة الجمعة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الغسل هل هو واجب أم مستحب والقول الصحيح أنه واجب على كل بالغ هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه وفي رواية أخرى ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كأنما قرب بعيرا كأنه تصدق بناقة بجمل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 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التبكير إلى صلاة الجمعة كتقرب العبد بماله إلى الله سبحانه وتعالى فأين المتنافسون في الخيرات أين المبكرون إلى الصلوات أين أصحاب الهمم العالية أين هؤلاء؟ كيف يسمح الإنسان لنفسه بعد سماعه لهذا الحديث أن يتأخر عن صلاة الجمعة وأن يتهاون في حضور خطبة الجمعة فيأتي بعضهم أثناء الخطبة ويأتي بعضهم أثناء الصلاة وأعجب من ذلك كله من يأتي مبكرا إلى المسجد ويلبث واقفا أمام الباب منشغلا بالقيل والقال حتى إذا دخل الإمام وحضرت الملائكة لاستماع الذكر دخل مسرعا وقد فاته أجر التبكير إلى صلاة الجمعة هذه طامة كبرى وكان من الاولى أن يدخل مباشرة إلى المسجد وأن يملأ وقته بالتنفل وأن يملأ وقته بذكر الله عز وجل وأن يملأ وقته بقراءة القرآن وبقراءة سوره الكهف التي لها مزيه خاصة في هذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين أضاء له من النور في قلبه وحفظه الله عز وجل من نزغات الشيطان وأضاء له إن شاء الله من النور في قبره وعند الصراط أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبة في الله أذكركم في الأخير ببعض الأخطاء التي تصدر منا يوم الجمعة فمن هذه الأخطاء جلوس بعض الاخوه في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية هذا خطا هذا يخلق مشكله بالنسبه لمن جاء متاخرا فيضطر الواحد منهم ان يتخطى الرقاب حتى يصل الى الصفوف الاماميه ومن الاخطاء ايضا ان يتخطى الانسان الرقاب ان ياتي الانسان متاخرا ويتخطى الرقاب بحثا عن مكان صغير يجلس فيه لا يحصل عليه الا بمشقه او بالتفريق بين اثنين او بايذاء الناس هذا لا يجوز اما اذا كانت الاماكن في الصفوف الاماميه لا زالت فارغه فله الحق في ذلك ومن الاخطاء ايضا عدم الانصات والاستماع الى الخطيب بعض الناس عودوا انفسهم على النوم مباشره بمجرد ما يشرع الامام في خطبته والاصل في هذا ايها الاحبه أن يستمع الإنسان وأن يستوعب الكلام وأن يتفاعل مع الخطبة ومن الأخطاء أيضا وهذا لا زلت أراه كثيرا في مسجدنا هذا أنه إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب الإمام على منبره يخطب فعليه أن يأتي بركعتين أن يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس أما ما يفعله بعضهم يدخل فيجلس مباشرة هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك دليل فعن جابر رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم فعن جابر رضي الله عنه قال دخل سليك الغطفاني صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس مباشرة فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أهمية هذا الأمر فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبته معقبا على سليك فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم يجلس فبعد هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتشبت بقول إمام من الأعلمة لا ينبغي لانسان أن يقول بعد ذلك ولكن فلان أو علان قال كذا أو قال كذا Laat, netemesek biquol النبي sallallahu alayhi wa sallam. Lianna kowla nabiy sallallahu alayhi wa sallam fowlqa qowlil jamee' Fenas'al Allah azza wa jell an yuofiqena ila kulli te Waakhiru alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam Wa